أعوذ الله من الشيطان الرجيب <صفيق> wall oh. att Gण gern the وعلى القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رحمه الرحيم المالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين للصراط المستقيم والصراط الذين أعلمت عليهم غير أن أعلمت عليهم أعلم صلى الله على سيدنا محمد